فَالآنَ باشِرُهُنَّ وَبَتَغُ ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبِينَ لَكُمْ وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ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 إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون